صباح الخير أنا كارين صباح نور وأنا هايدي أنا أدرس الأدب المقارن واللغة العربية وأنا أدرس الأدب الإنجليزي يسعدني التعرف عليك وأنا أيضا أستطيع مساعدتك في تعلم اللغة العربية هذا ممتاز أنا لدي بعض الأسئلة عن اللغة العربية هذا هو رقم هاتفي وبريدي الإلكتروني وهذا هو رقم هاتفي المحمول وبريدي الإلكتروني لقد حضر الأستاذ إذن سنكمل حديثنا فيما بعد الأدب المقارن اللغة العربية الأدب الإنجليزي فصل دراسي اختبار اختبار شفهي النحو، النص، النصوص، يتعلم، يدرس، يدرس، يحضر، سؤال، أسئلة، جواب، أجوبة، هاتف، رقم، أرقام، البريد الإلكتروني. الهاتف المحمول عنوان المراسلة عنوان المنزل محادثة